القدوس هو الغفور والرحيم يعني يذكرنا اثما من اسماء الله كما يقول القدوس هو الله القدوس هو الرحمن القدوس هو العزيز القدوس هو الغفور القدوس هو الرحيم اي ان المسلمه واحد لا ان هذه الصفه هي تكففه فان صفه القدوس غير صفه الغفور كل هنا يستقل من حسن معلوم أن هذا ليس اختلاف الله كما يظنه بعض الناس ولكنه اختلاف وتنوع ثم ذكر مثالا على ذلك هو تفسيرهم للصراط المستقيم الصراط المستقيم هي سورة الفاتحة قيل هو القرآن وقيل هو الإسلام وكيله هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهل هذا اختلاف الكل حق فإن من هداه الله تعالى إلى القرآن سلك له طريق النجاة، ومن هداه إلى الإسلام سار على هدى ومن هداه إلى طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو على صراط سوي. القرآن الصراط القرآن أي اتباع القرآن هو الهداية هذا <تصفيق> الذي <تصفيق> ما ذكر في حديث علي الذي أشرنا إليه حديث علي الذي رواه التلمي ورواه أبو نعيم أبو نعيم صاحب الحليه يتساهل في الحجة في رواية أحاديث ضعيفة ورواه من طرق متعددة ولكن من داره على كما قلنا الاعوى الأعوى وفي الحديث يقول هو حل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم قد ذكرنا ذلالة هذا يعني دلاله الدلاله على ان القران هو الحاذر وهو الذكر وهو الصراط فسره آخر قالوا اهدنا الصراط عن الاسلام فاستدلوا بهذا الحديث وهو حديث اصح يعني حديث صحيح عن النواس بن سمعان رضي الله عنه رواه التلني وغيره لفظه ورض الله في صراطا مستقيما يعني طريقا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران سوران يعني سور من هنا وسور من هنا مرتفع هذا السور وفي السورين أبواب باب من هنا باب من هنا وباب من هنا ابواب مفتحه وعلى الابواب ستور ستاير على كل باب ستاره تستره ستور مرخات وداع أن يدعو من فوق الصراط يعني واقف على الصراط يقول ايها الناس ادخلوا الصراط اشنكوا السراط ولا تعوجوا وداع أن يدعو على راس الصراط كلما أراد اراد احد أن يدخل من تلك الأبواب أو يستحها يقول ويخك لا تستحوا فإنك إن تستحوا تلجه ومن ولجه سقط لأن هذا الصراط الذي يوصل إلى الجنة والذين يستحون ويدخلون مع هذه الستور يكشف الستارة ويفتح هذا الباب يسقط فإنك إن تستحوا تلجه يقول هذا الصراط هو الإسلام الصراط هو الطريق الإسلام والسوران هذه الأسوار حدود الله يعني العقوبات التي ادعالها على المعاصي زواجر والأبواب المفتحه المحارم محرمات هذا باب الزنا وهذا باب الربا وهذا باب الغنى محارم الله والداعي على الصراط كتاب الله جعله الداعي ادخل للسراط لا تعوج والداعي فوق السراط وأعظ الله في قلب كل مؤمن يعني الوحاظ الذين يعظون ويذكرون هم الذين يقول أحدهم لا يحكى لا تستحوا فإنك ان تستحوا تلقه اذا دخلت مع هذه المحرمات يقول هذا نيكولا أن الصراط المستقيم هو القرآن أو أن الصراط المستقيم هو الإسلام وكل واحد عليه دليل فهذا عن القولان مستحقان ليس بينهما تضاد لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن من اتبع القرآن فانه على الصراط السوي ولكن كل منهما عبر نبه على وصف غير الوصف الآخر يعني الذين فسروهم بانه القران قالوا القران هو الصراط معلوم ان من اتبعه بانه على الصراط والذين قالوا هو الاسلام معلوم ان الاسلام ماخوذ من القران ومن السنه له صراط يشعر بوصف ثالث يعني يمكن ايها يفسر الصراط لانه بانه السنه الجماعه قول من قال هو السنه الجماعه يمكن أيها يفسر بأنه طريق العبوديه يمكن ان يفسر بانه طاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهل هذه الاقوال متباينه ليست متباينه الصراط المستقيم يعمها كلها يقول هؤلاء الذين فسروا الصراط بأنه الإسلام بأنه القرآن وبأنه السنة الجماعه وبأنه الطريق العبودية وبأنه طاعة الله ورسوله وبأنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينهم اختلاف يقول كل منهم أشار إلى ذات واحدة ولكن وصفها كل واحد منهم بصفة من صفاتها هذا هو الصنف الأول الذي هو نوع من نوع التفاسير التي فسرها الثلاث ناكفها للصنف الثاني إن شاء الله والله أعلم صلى الله عليه وآله وآله الله إليكم يقول السائل هل هناك فرق بين قواعد التفسير ووصول التفسير وصول التفسير خاصة ب غلور من القرآن يعني مثل البحث في النكي والمدني والبحث نزول الوحي وكيف نزل كيف ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم والبحث عن القرآن متى كتب ومتى نسخ والبحث عن ائمه المفسرين وعن التفاسير التي فسر بها القران وايها احسن فهي علوم كثيرة تتعلق بالقران واجمع من كتب فيها الزركشي صاحب البرهان مطروح في اربعه مجلدات وكذلك تلميذه الذي هو السيوطي في الاتقان فانه ايضا توسع في ذلك وقبلهم مؤلفات كثيره ومن المتاخرين من صاحب مناحل العرفان فانه ايضا توسع في ذلك في مجلد أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم يقول السائل ما هي كتب التفسير التي تنصحون طالب العلم بالابتداء بها ننصحه تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم لأنهما يفسران بالمأثور وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي وأن كان ابن جرير والبغوي فيه شيئا من الإسرائيليات ومن المتأخرين تفسير السعدي تفسير بالاستنباط كذلك للشيخ الجزائري عرض تفسير هذه تفسير سليمة ونحذره من تفاسير متداعية. من المتقدمين والمتاخرين من المتقدمين تفسير للموردي ومعلوم أنه قريب أن يوصف بالاعتزال وكذلك الزمخشري وإن كان يتستر باعتزاله فيدخل الاعتزال بمداحل خذية حتى قال بعضهم اخرجت الاعتزال من الكسات بالمناقش يعني بأشياء أخذية كذلك تفاسير المتأخرين الذين فسروا بما ظهر لهم تفسيرا فيه أغلاط مثل تشتير طنطاوي ومن عشبها تشتير ظلال القرآن فيه استنباطات قوية وفيه أخطاء فمن قرأ الأخطاء التي كتبها عبد الله بن محمد الدويش رحمه الله عرف كيف الأخطاء حتى يتجنبها ويشير إليها من تفسير روح المعاني أكثر فيه من النقول ولكن فيه بعض الأخطاء والتأويلات وهو الالوسي تفسير الرازي توسع فيه وهو اسعديا يبالغ في نصر مذهب الاشاعره ويؤول الصفات التي ينفيها الاشاعره وغيرها من التفاسير التي سيمر بنا بعضها ان شاء الله أحسن الله إليكم يقول السائل ما رأيكم في التفاسير العلمية لكتاب الله وما الضابط الذي نقبل به قول اهل الطب والفلك وغيرهم في استخراج عجاز القرآن نرى أن هؤلاء المتاخرين الذين حملوا القرآن ما لا يحتمله أنهم مخطئون وأوله بتاويلات بعيدة عن المراد مثل سيد طنطاوي هذا حمل القرآن شيئا يبعد ان يحمل عليه وكذلك سيد قطب ايضا فيه شيء من التكلفات التي لا تؤخذ من ظاهر القران ولكن فيه فوائد كذلك ايضا تفسير المنار وإنسان ما كمل فيه شيء من التمحلات والتكلفات ولكن لا يعدمها من نعم. أحسن الله وليكم ونفعنا بعلمكم والله وعلم صلى الله وسلم على نبينا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه ذكر شيخ الإسلام الخلاف بين السلف للتفسير قلي وغالبه ناصح عنهم من الخلاف أرجع إلى اختلاف تنوع اختلاف تضاد وذكر أن الاختلاف صنفين ذكر الصنف الأول أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبة تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى وذكر له انزله والان نقرا الصنف الثاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للناس اجمعين وبعد فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الصنف الثاني ان يذكر كل منهم من الاسم العام بعض انواعه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 وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية وإن آية الكلاله نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنهم وإن قوله وأنحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريضة والنظير وإن قوله ومن يوليهم يومئذ دبره الآية نزلت في بدر وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت الآية نزلت في قضية تميم الداري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 إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه يشبه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ والايه التي لها سبب معين إن كانت امرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره من, من كان بمنزلته. وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة. أنه سبب النزول ويراد به تارة أن هذا داخل في, في, في الآية وإن لم يكن السبب ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول عنا بهذه الآية كذا وقد, تنازل وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل يجرى أو هل يجري مجرى المسند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 وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تاره لتنوع الاسماء والصفات وتاره لذكر بعض انواع المسمى واقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الامه الذي يظن انه مختلف ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للامرين اما لكونه مشتركا في اللغه كلفظ قسوره الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد ولفظ عسعة الذي يراد به إقبال الليل وإدباره وإما لكونه متواطئا في الأصل لكون المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وكلفظ الفجر والشفع والوتر وليال عشر وما أشبه ذلك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 إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكيه والشافعيه والحمبلية وكثير من أهل الكلام وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موج فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن أن يعبروا عن المعاني لألفاظ متقاربة لا مترادفة فإن الترادف في اللغة قليل وأما في ألفاظ القرآن فإن فإما نادر وإما معدوم وقل أن, وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقريب لمعناه وهذا من أسباب إعجاز القرآن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 والقضاء إليهم أخص من الإعلام فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاءا والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته ومن هنا غلط, غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي مع نعاجه ومن أنصار إلى الله أي مع الله وقوله ومن أنصار ومن أنصاري إلى الله أي مع الله ونحو ذلك والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا إليك ضمن معنى يزيغونك ويصدونك وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ظمنا معنا نجيناه وخلصناه وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ظمنا يروى بها ونظائره ونضائر كثيرة ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة كما فقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وفي الحديث إنه مر بضبي حاقف فقال لا يريبه أحد فكما أن اليقين ضمن السكون والطم والطمأنينة فالريب, فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة ونحوه الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه وكذلك إذا قيل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 وهو عمود الناس من الآباء والأبناء والكلالة من والكلالة من الأخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج فإن الله أنزل في الفرائض ثلاثة آيات فإن الله أنزل في الفرائض ثلاثة آيات منفصلة ذكر في الأولى الأصول والفروع وذكر في الثانية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 من اختلاف الصحابة أو اختلاف المفسرين الذي لا يسمى اختلاف التضاد ولكنه اختلاف تنوع ثم ذكر له هذه الأمثلة يقول أن يذكر كل واحد منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمهيل الاسم العام الذي يدخل فيه بعض انواعه فيذكر بعض انواعه على سبيل المثال وعلى تنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق الى المحدود في عمومه وخصوصه الاسم العام اللفظ الذي يفسر به ف الله تعالى مثلا ذكر بعض الأسماء العامة بعدة أسماء فذكر الجنة بعدة أسماء كالفردوس والنعيم والخلد وذكر النار أيضا بعدة أسماء كجهنم والجحيم والسقر والسعير ولظى والهاوية والمسن واحد اسمها الذي عمها النار فاذا قيل ما المراد بجحنم يقال ان واذا قيل ما المراد بسقر فتقول اسم من اسماء النار ولماذا سميت وكيف سميت بهذا لانها تشتعل على من فيها ولانها تحرق ونحو ذلك وكذلك اسماء الجنه لان فيها خلد ولان فيها نعيم فهذا الاسم العام يذكر بعض انواعه على سبيل التنفيذ وعلى تنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحج المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه فإن اللغة فيها أثناء محددة يعني مطابقة للمحدود كما إذا كيل ما المراد بالبيع فتفسره وتقول انه عقد على موصوف في الزمة أنه مبادلة مال أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد إلى آخر التعريف وكذلك إذا ما المراد بالصلاة فرعا فأرف بأنها اقوال وافعال مفتتحه بالتكبير ومختتمه بالتسليم ذكر مثال سائل أعدم سال عن مسمى لفظ الخبز فاري رغيفا وقيل له هذا فالاشاره الى نوع هذا لا الى هذا الرغيف وحده اي ليس الخبز هو هذا الرغيف فقط بل هذا من جملته أو من أنواعه أو هو ما, ما يشبه هذا فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى هم الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالمون لنسيه ومنهم مقتصدون ومنهم سابقون بالخيرات بإذن الله هذه الآية فسرها العلماء وأكثر في ذكر الامثله لهؤلاء الذين قسمهم الله تعالى فمنهم من جعل الظالم لنفسه هو الكافر ومنهم من جعل الظالم لنفسه هو بعض المؤمنين وتجدون من توسع عليها ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين وذات السعادتين ذكر ذلك استطرادا ولكن يترجح ان هؤلاء الثلاثه الظالم والمغتصب والسابق كلهم من اهل الجنه وإن كانوا يتفاوتون في درجاتها ومن العلماء من قال كلهم يعني اثنان من أهل الجنة المقتصد والساذق وأما الظالم ليس من أهل الجنة بل من أهل النار وجعلوها مثل التقسيم الذي في أول سورة الواقعه في آخرها فإن الله قال في أولها وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب اليمين ما أصحاب الميمنه مع اصحاب الميمنه واصحاب المشانه ما اصحاب المشانه السابقون السابقون فهذه ثلاثه اقسام معلوم ان اصحاب المشانه هم اهل النار كذلك في اخر السوره في قوله فاما إن كان من من أصحاب اليمين، فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المقربين، وأما إن كان من المقربين وأما إن كان من المكذبين الضالين يقول كأن المؤلف هنا الشيخ رحمه الله اختار أن الجميع من أهل الجنة، وذلك لأن الله تعالى أورثهم الكتاب. قال هم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وكلمة اصطفينا تدل على الاختيار كما في قوله وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وكقوله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين فالاصطفاء يدل على أنهم من الصفوه ان هؤلاء هم اهل الصفوه هم صفوه العباد وانهم كلهم أوله الكتاب يعني انهم عملوا بالكتاب فيكون الظالم لنفسه قسما منهم ولكنه هو المقصر في العبادات ونحوها، وذلك لأنه لا يسلم أحد من ظلم نفسه ولهذا حكى الله تعالى عن ذنون أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مع أنه من أنبياء الله ولكن وظلم نفسه ببعض الاعمال ومن الادله ايضا قول تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر رضي الله عنه سال ان يعلمه دعاء يدعو به في صلاته فقال قل اللهم اني ظننت نفسي ظلما كثيرا وفي روايه كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت والحديث الصحيح كما هو معروف فعرف بذلك أن الظالم لنفسه من المؤمنين ولكن هو المقصر وما ذكر من الأمهلة في هذا وفي غيره إنما هي أمهلة يقول الشيخ فنعلوم ان الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات مضيع لبعض الواجبات لا لكلها لا يترك الواجبات التي يكفر بتركها يفعل بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات فلذلك يسألنا الظالماء وأما المقتصد هو يتناول فعل الواجبات فعل الواجبات وتارك المحرمات وأما السابق في فيه من سبق في تقرب بالحسنات مع الواجبات ومنهم من يقول إن الظالم لنفسه هو الذي يترك السنن ويترك ويقتصر على الفرائض ويفعل بعض المحرمات وأما المقتصد فهو الذي يقتصر على الواجبات يفعلها ويترك المحرمات وأما السادق فهو الذي يفعل او ياتي بالواجبات وجميع المندوبات والمستحبات ويترك المحرمات ويترك المكروهات ويترك الكثير من المرتاحات التي تشغل عن القربات تجدون تفسير ذلك في تفسير ابن كثير وغيره يقول هل مقتصدون هم اصحاب اليمين يعني الذين ذكروا في قوله تعالى واما ان كان من اصحاب اليمين فسلاما لك من اصحاب اليمين والسابقون عند الخيرات هم الذين ذكروا في قوله السابقون السابقون اولئك المقربون وفي قوله إِنْسَانًا إن كان من المقربين فراوحا وريحانا وجنة نعيم يقول هم إن كل من العلماء يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات نوع من أنواع الطاعات يذكر الثلاثة فيه فيقول مثلا السابق الذي يصلي في أول الوقت والمقتصد الذي يصل في أهناء والظالم لنفسه الذي يأخر العصر إلى الاسترار هذا مثال ومعلوم أنه ليس حصرا لهؤلاء فيقول بعضهم السابق والمقتصد والظالم قد يكرهم الله في آخر صدف البقرة فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الغبى والعادل بالبيع ذكر الله تعالى قوله إن تبدو الصدقات فنعمناه إلى قوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فهؤلاء يفسروا بأنهم السابقون وهذا كمثال ثم ذكر الظالم بقوله الذين يأكلون الربا كما الذين يأكلون الربا لا يقومون ثم ذكر العادل المقتصد بقوله واحل الله البيع والناس في الأموال ذكر أنهم كسماء محسن وعادل وظالم فالمحسن هو السابق والعادل هو المقتصر والظالم هو الظالم كسر السابق المحسن باداء المستحبات على الواجبات هذا المحسن يعني السابق يفعل الواجبات ويتقرب الى الله تعالى بفعل المستحبات ويترك المحرمات ويسرق ايضا المكروهات ويترك الكثير من المستحب من المباحات التي تشغل عن الخيرات وأما الظالم فيبطل فيه اكل الربا أو منع الزكاه يعني نوع من انواع الظالم لنفسه والمقتصد الذي يؤدي الزكاه المهروبه المقصد هو الذي يؤدي ما وجب عليه ولا يأكل الربا والحاصل أن هذه تفاسير لهذه الآية وتفاسيرها كثيرة يعني عن في أمثالها. فكل قول فيه ذكر نوع داخلا في الآية ذكر لتعريف المستمع لتناول الآية له يعني يذكر نوعا من أنواعه وتنبيه المستمع به على نظيره يعني هذا مثال فاذا قيل من الامثله في الصدقات المقتصد او السابق هو الذي يتصدق بما عنده يتصدق على الهقرائف المساكين ونحوهم بما فضل عن حاجته والمقتصد هو الذي يقتصر على أداء الزكاة اداء الحقوق الواجبة والظالم هو الذي يمنع الكثير من الحقوق الواجبة ويؤخر الزكاة ويمنع ويبخل بما رزقه الله تعالى كذلك في الصيام مثلا أن يقال السابق هو الذي يحفظ صيامه عن اللغو والرخص ويتكرم إلى الله بصيام ما يقدر عليه من النوافل وما أشبهها والمقتصد هو الذي يقتصر على صيام الفرض ولا ينقصه والظالم هو الذي يظلم نفسه بفعل شيء من المعاصي في اثناء الصيام باسباب او لغو او سهو او شتم أو نحو ذلك ولا يتقرب الى الله بشيء من فضائل الصيام و النوافل من نوافله فيكون ظالما لنفسه يعني قصر في حقها يقول فان تعريف هذا قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق عرفنا الحد المطابق يعني تعريف الشيء بالحد الذي يحدد به فاذا قيل مثلا ما المراد بالصيام فيقال هو امساك مخصوص من شخص مخصوص عن اشياء مخصوصه امساك واذا قيل ما الحج فيقال هو قصد البيت الحرام في زمن مخصوص لاداء أعمال المخصوصه فيسمى هذا تحديد ويقال ما السلام فتقول هو عقد على موصوف في الجنة معجل بها من بمجلس العقد فيقال هذا تخصيص هذا تعريف بالحد كما يقال ما المراد بالثوب فتقول لباس يستر جزءا من البدن. من بدن الإنسان من سوج من قطن أو من صوح أو من كتان أو من عبالك فهذا يسمى تعريف بالحد وأما إذا وعما التعريف بالمثال كان تأخذ واحدة من السياسة تقول هذا ثوب هذا ثوب هذا هو الثوب فالتعريف بالمثال يعني بالمشاهدة أبلغ سيما للجهل باللغه كالأديان الي ونحوها يقول العقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن اذا اشير له الى رغيف ويقال فقيل هذا هو الكبد او اشير به مثلا الى البيت اذا كان مثلا لا يعرف مسمى البيت ويقال هذا بيت وهذا بيت قد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا لا فيما إذا كان شخصا إذا كان المسور شخصا نزلت في كذا فيراد بذلك يعني نزلت في جنس كذا لا أنها نزلت في ذلك الشهر كأسباب النزل من في التفسير ذكر هذه الأنزلة كمثال فقولهم آية الظهار نزلت امرأة أوس ابن الصامت صحيحا أن المجادلة التي سمع الله قولها هي امراه اوس ولكن ليس المرادع ان هذا خاص لان الله قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم فليس خاصا بتلك المراه وايه اللعان نزلت في عميمر العجلاني او هلال بن أمية وكلاهما حصل منه اللعاء وكلا الحديث إنه الصحيح فعوامر العجلاني كلا إنه هو الذي شك في امراه لما ما نزلت الآيات التي في القلب في قوله تعالى والذين يضمن المحطنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا وجدنا جدنا رجلا ايقتله وتقتلونه أم كيف يفعل فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها ثم أرجع إليه وقال إن الذي سألتك عنه قد تليت به فأنزل الله تعالى هذه الآيات كذلك كان الله هلال بن عمية وهو أحد الثلاثة الذين صاب الله عليه وسورة التوبة فإنه أيضا ذكر أنه قادة امرأته بشريك بن سحمة ثم تلاعن فكل واحد من المفسدين يقول نزلت في هلال نزلت في والمراد أنها نزلت في جنس هذه الواقعة جنسها لأنها خاصة بها وكذلك آية الكلالة ويقوله تعالى وإن كان رجل يره كلاله أو امرأة في سورة النساء كذلك في آخر السوره يستثونك قل الله يستيكم في الكلالة وكلالة اتفق الصحابة على أنه من مات وليس له أولاد وليس له أب, أب ولا جد يسمى كلالة ليس له ذرية ذكر إناس وليس له أب أو جد يعني من ليس له فرع وارث وليس له أرصلا وارفا من الذكور. نزلت حجابر لما ذكر أنه لما مرر ولم يكن له إلا أخوات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد له علا فنزلت الآية كذلك قوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله في سورة المائدة يقول الله تعالى فإن جاءوك يحكم بينهم أو عنهم في هذه الآية تخي إذا جاءوك يتحاكمون فلك الخيار إما أن, أن تحكم أو تغذر ولكن قيل إن هذه الآية نوسيخت بالايه التي بعدها وهي هذه الايه ان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم يصحيح ان المراد اذا حكمت فحكم بينهم بما انزل الله فتكون كالايه التي قبلها وهي قوله ان حكمت تحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين فنو قرأي الله عن طائفة من اليهود هم الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضوا عهدهم لما جاء الأشباب فلما قاتلهم قتل رجالهم وسبى نساءهم ذبيتهم بنو النبي قبل ذلك هم الذين جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يستعينهم بجية قتلين فهموا بما لم ينالوا قالوا لأهدهم نصعد عليها بالسطح وألقي عليه صخرة حتى تقتله فأخ الله إليه بما هموا به وهموا بما لم ينالوا فعند ذلك عرف أنهم نقضوا الأهد فحاصرهم حتى أجلاهم إلى أذرعات الشام ونزل فيهم أول سورة الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لأول الحشر كان الثلاث كابن عباس يسمونها سورة النوير وأن قولهما يولهم يومئذ دمره نزلت في غزوه بجر مع ان الآية عامه وأن قوله شهادة بينكم في سورة في سورة المائدة شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نظرت في قضية تميم الدار وعدي ابن بدأ في الفصة التي ذكرها ابن جليل وغيره للتشوير أن رجلا من بني سهم من قريش خرج في تجارة له فماتوا لن يكن معه إلا هذان وهما لا يزالان من النصارى تميم عبي فأوصى إليهما بتلكته فأخانا فيها فنزلت الآية وقول أبي أيوب إن قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه في قصه في الصحيح يعني في السننه هي صحيحة ذكرها ايضا من صاحب البلوغ وغيره ان هذا ايوب لما رأى انسانا وهم يقاتلون دخل في سطح المشركين فقال الناس القى بيده الى التهلكه فقال إنكم تحملون هذه الآية على غير محملها فإنها نزلت من معشر الانصار لما أن الله تعالى نصر نبيا قلنا هلم فنفرق الجهاد ونقبل على أموالنا ونصلحها فأنزل الله تعالى وَلَتُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ يَفْتَهْلُكَةً فإسترى التأهلكة بأنها تارق الجهاد هذا في هذا الحديث والآية عامة لكل شيء نسمى تأهلكا والحاصل أن هذا نظائره كثيرة يفسرون الآية بذار أنثلتها مثال ذلك في آية الحج قوله تعالى الحج عشر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وفسر بعضهم الرخاة بأنه الجماعة وفسره بعضهم بأنه الكلام المتعلق بالعورات وفسره بعضهم بأنه الكلام في النساء يعني فيما يتعلق بإثيان النساء وفيما يتعلق بالشهوات ونحو ذلك وكلها داخلا فيها هذا لأن الرفث هو القول السيء وإن كان يطلق على الجماع فقوله تعالى حلل لكم ليلة الصيام الرثث إلى نسائكم ولكن رثث فلان في القول فالحاصل ان هذا كمثال في السوق أيضا أكثر له من الامثله وهي امثله فقال بابهم الفسوق مضاره الكاتب والشهيد اخذه من قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فانه فسوق بكم فجعل هذا الفسوق ولكن هذا كمثال وفسره بعضهم بالتنابز واخذه من قوله ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان فجعل هذا هو الفسوق ولكنه كمثال وفسره بعضهم باكل المحرمات واخذه من قوله تعالى ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا يعني آتل المحرمات فرمت عليكم ما تودا الى قوله أن تستقسموا بالأزلام ذلكم هسق وهذا عظة المثال واشباح ذلك يذكرون أنه من يرسرون أنه نزل في قوم من المشركين في نكة على العمو أو في قوم من أهل الكتاب كاليهود للنصارى او في قوم من المؤمنين فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا ان حكم الآية مختص باولئك الاعيان دون غيرهم ولهذا يقولون في قوائد التفسير ان العبره لعموم الله لا بخصوص السبب ولو كان انه خاص بمن نزل فيه لما اعتبر بالآيات ذكر ان عمر رضي الله عنه كان اذا قرأ ايات نزلت في اهل الكتاب يقول القوم ولم يعن به سواكم ففي مثل قول الله تعالى ولا تشكروا بايات الله ثمنا قليلا وان كان في قابل اليهود لكن تحذير لهذه الامه وفي مثل قوله ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون الخطاب لليهود ولكن تحذير لهذه الامه ان يفعلوا كفعلهم وفي مثل قوله تعالى ان الذين يشترون لاهل الله وايمانهم زمنا قليلا وان كانت نزلة اليهود لكنها تحذير ان يفعلك فعلهم واشباح ذلك كثير فلا يقول مسلم ولا عاقل على ان هذا خاص بمن نزل فيهم الله تعالى يذكر ذلك حتى يحذرنا ان نفعل كفعلهم والناس ان تنازعوا فلهم عاملوا على الله سببا هل يختصوا بسببه لا لم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمر الكتاب السنة تقصص بالشخص المعين وإلا لبطل الاستدلال بالايات لو قيل إنها تقصص بالشخص الذي نزل فيه قال مثلا آية اللعان نزلت في عويمر فلا حد يحتاج إلى اللعان فيما بعد مع أن هو عام والذين يرمون ازواجهم وكذلك قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم نزل في رجل قتل مسلما ثم ارتد ورجع الى الاسلام أي رجع الى الكفر فنزل فيه هذه الآية مجتم مؤمنا متعمدا ولكن الآية على عمومها كذلك قوله لا تقل إذا وردتم في الارض إذا وردتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقول لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمنا فلا يقال إن هذا خاص بمن نزل فيه لم يقل أحد من علماء المسلمين ان عموما في الكتاب والسنه تختص بذلك الشخص المعين وانما غايه ما يقال انها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه يعني نوع ذلك الشخص فايه القتل لا تناول مثلا الجرح في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا ما تناول الجرح إذا لم يكن هناك قتل إنما تختص بالقتل فهو نوع من انواع الاعتداء وأما اذا جاء الحديث بلا فمن اعم فانه يدخل في الجروح مثل قوله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء يدخل في ذلك الجراح ويدخل في ذلك قوله الجروح القصاص يقول والايه التي لها سبب معين ان كان امرا او نهيا فهي متناوله لذلك الشخص لغيره من كان بمنزلته ان كان امرا او نهيا فإن كثيرا من الاوامر نزلت و قصد بها الجنس أو ذلك الذي نزلت فيه ومع ذلك فانها نزلت فانها عامه فان مثل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا غائنا وقل انظرنا نزلت قوم من الصحابة والنوء أن ذلك حسن وإنما ذلك اتباعاً لليهود ما كانوا يقولون راعنا ويجدون بذلك الرعونة وكذلك من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا, لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا انفسكم ولو كان سبب النزول خاصا فان العبره لعمم الله متناوله لذلك للشخص الذي نزل فيه ولغيره ممن هو بمنزلته هذا اذا كان امرا لا تقول رائعا وكذلك اذا كان اذا كان نهيا او امرا مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن امر يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم نهي يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدينا اجواكم صدقه هذا امر النهي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر ما قدمت لغد يا أيها الذين امنوا اتقوا الله آمنوا برسوله وأشباه ذلك كثير تتناول الشخص الذي نزل فيه وتناول من كان مهله وأما إذا كانت خبراً بمدفن أو ذنب فيما تناول كل في ذلك الشخص وغيرهم من كان بنزل فيه أيضاً نزلت آيات مدحا لبعض الصحابة رضي الله عنهم نزل في صهيب قول الله تعالى من الناس من يشرينا نفسه الشغاء امرات الله لما نزلت تلكاه بعض الصحابة وقالوا ربها فكان هذا خبر ولكن كل من عمل مثل هذا فإنه داخل في الآية كذلك قوله من الناس من يعجبك قوله في حياة الدنيا نزل في أحد المنافقين فيتتناول من كان نفله يقول ما لهذا سبب النزول يعين على فهم الآية ولهذا اشتغل كثير من العلماء باسباب النزول منهم الواحد له كتاب مطبوع والسيوف ايضا له كتاب مطبوع في أسباب النزول وان كانوا قد يذكرون اسبابا بأساند نزل العلم بالسبب يؤلف العلم بالمسبب اذا عرف سبب نزول الايه فهم المراد منها لما نزل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ما مثال التقديم لا تقدموا نرجع الى سبب النزول وذلك لأنه لما جاء وهد بني سنين قال قال أبو بكر رضي الله عنه أمر عليهم الأقرع فقال عمر بل أمر عليهم عيينه فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فنزلت الآية لا تقدموا أي لا تتكلموا بشيء بين يدي الرسول وهو اعلم لأنه هو الذي ينزل عليه الوحي فنعرفة هذا السبب تبين معنى الآية كذلك أيضا قوله إن جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا إذا لم تعرف سبب نزولها فإنك تتحير ما مثال الفاسق وما مثال النبأ فإذا نظرت إلى أنها نزلت الوليد بن عطبة الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ زكاة بن نصطلق فكذب عليهم وقال انهم منعوا الزكاة منعوا الزكاة فهذا يعرف به أو تفهم به معنى الآية العلم بالسبب يريح العلم بالمسبب ولهذا كان اصح قوله الفقهاء انه اذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع الى سبب يمينه وما هيجها واثارها ذكروا ذلك في كتب الفقه في كتاب الأيمان قالوا انه اذا لم يعرف ما نواه ما لا نيه روجع الى سبيل سد باليمين وما حيجها فضرب مثلا لو ان انسانا مفعلبا انسانا بحقه بذينه فقال والله لا اقي بعد خمسة أيام ثم اعطاه بعد ثلاثة أيام فهل يحنث لا يحنث لأن سبب اليمين المطالبة كأنه طالبه بدينه، فحلف أن يعطيه فالمراد الإسراء سبب اليمين أنه يسرع بوفائه كذلك لو قال مثلاً لو أن إنسانا أخذ يمن عليك ويقول اني انا الذي شفعت لك وأنا الذي نفعتك وأنا الذي أعطيتك وأنا وأنا فحلفت وقلت والله لا أقبل منك شربتنا شربتنا فإذا قبلت منه اكله فهل تكون حانثة انت ما حدثت الا على شربه ماء ولكن سبب اليمين قطع المنه كانك تقول اقطع منتك ولا اريد لك منه ولو بشربه ماء فمعلوم انك اذا اكلت عنده طعاما فان المنه اكبر من شربه الماء وكذلك اذا قبلت منه كسوه فمنته تكون أعظم من شربة الماء وأمثال ذلك يرجع إلى سبب اليمين وما هيجها وأثارها أقول نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول لكن نزلت هذه الآية في مثلا قوله تعالى وحل لكم ليلة الصيام غفثوا إلى نسائكم قيل إنها نزلت في عمر ولما أنه تضرر ب أنه وقع امرأته بالليل بعدما نام فقيل نزلت فيه قيل انها نزلت في الرصة في إتيان في عضيشان النساء ليلا فالمراد بذلك انها نزلت في الرصة في ذلك سواء كان سبب النزول فلان أو غيره وكذلك قول الله تعالى نساءكم حرف لكم فأتحرفكم أن ما شئتم نقيل إنها نزلت في الرخصة في إتيان الزوجة من الخلف في قبلها من الخلف لما كان الأنصار ينسنعون من ذلك ويأخذون ذلك عن اليهود فرخص الله بقوله حرفكم يعني الحرض هو محل البذر وهو الفرد أن شئتم يعني كيف شئتم فيراد بهذا أن هذا من جملة ما نزل فيه الآية لا أنها خاصة به ويراد به سارة أن ذلك داخل في الآية وان لم يكن هو السبب كما تقول عني بهذه الايه كذا وكذا لذلك مثلا نزلت قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه هدية نزلت في الرخصة في الصدقة بدل الصيام أن هذا داخل في الآية وقيل نزلت الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة الذي يشق عليهم الصيام أن لهم الفدية ويقال هذا أيضا داخل في الآية يقول تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في هل يجري مجرى المسند؟ يعني مرفوع كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله يعني هل يكون مرفوعاً أو يكون تشتيراً من الصحابة ليس بحديث مسند مرفوع يعني مجرى التشتير الذي ليس بمسند البخاري رحمه الله أكثر في تسكيله ذو الصحيح من هذه الأسباب واعتبرها مرفوعة مع أنه رحمه الله كان يهتم بالأحابيه المرفوعة إنما وضع كتابه للمرفوعات التي يرويها بأسانيده فرأى أنها أسباب النزول وان لم يذكر أنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها مرفوعة يدخلها في المسند، وآخرون لا يدخلونها في المسند كمسلم، ولهذا ما رواه الصحيحين شيئا إلا قليلا من هذا الجنس. يقول أكثر الناس على عليها بالاستلهام، يعني أنهم يجعلونها بالوقوف. كمسند مسن احمد أحمد وغيره. أما إذا ذكر صلاة نزلت الآية عقبه، فإنهم كلهم يفصلون مثل هذا في المسند. إذا مثال سؤال روي من الأجدال عن اللعان فإن هذا يعتبر مسندا. وكذلك. قصة عمر لما أنه تضرر بترك الوضع في ليالي السيام غيره يعتبر هذا أيضا مثندا لأنهم اشتكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية يقول إذا هدف هذا فقول وإحدهم نزلت كذا ثم يقول الآخر نزلت كذا يعني يذكرون لها سببين فالجواب انه اذا كان اللفظ يتناولهما فلا منافاه لا منافاه بينهما لان الايه تعم هذا وهذا يكثر ما اذا قالوا نزل في فلان أو نزلت في فعل كذا وكذا ولا يذكرنا أن هذا خاص فلا يصل هناك منافات بينهما فنعرف مثال قول الله تعالى يسألونك عن الأهل الله قل هي مواقيت للناس والحج ذكر أن بعضهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا للهلال يبدو ضعيفا ثم يتكامل نزلت الآية أنه مواقف للناس يعني جعل صغيرا حتى يرى الشهر ثم قال بعضهم إنها نزلت في سؤالهم ما الحكمة ما الحكمة في الأهلة فقيل مواقف للناس فلا يناهي أحد السببين الآخر ويذكرون هذا كثيرا في بعض الاسباب مثل قوله تعالى الانترى إلى الذين كيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتبوا عليهم القتال ذكر انها نزل في اناس كانوا يتمنون القتال فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس ارادوا القتال فقيل لهم كفوا ايديكم ولها اسباب اخرى فإذا ذكر احدهم لها سببا نزلت لاجله وذكر الاخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الاسباب <تصفيق> ذكر ذلك بابهم في سوره هي ايه اللعان لان احد الرواد قال نزلت في عوينر والثاني قال نزلت في هلال ولعل الصحيح أنها نزلت عن قصتهما أو عقب سؤالهما لأن سؤالهما كان متقارب نزلت عقب تلك الأسباب وكيلة نزلت مرتين مرة لسبب هلال ومرة لسبب عوين من الأقرب أنها نزلت مرة واحدة يدخل فيها هذا السبب وغيره وهذا الصنفان انتهى من الصنف الثاني الذي هو الذي هو من اصناف اختلاف التنوع الذي ذكرناهما في تنوع التفسير تاره لتنوع الأسماء والصفات كما تقدم في أسماء الله أسماء النبي صلى الله عليه وسلم سلم القرآن وطارت للذكر لبعض أنواع المسمى وأقسامه لبعض أنواع تلك المثال بالخوض كتت فيلاههما ومن هذا المسمى الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يرى أنه مختلف ومن يرى الاختلاف ابن جرير فإنه إذا ذكر آية قال اختلف أهل التأويل لتأويل ذلك فقال بعضهم كذا ذكر من قال ذلك وقال آخرون كذا ذكر من قال ذلك ثم في النهاية يجمع بينهما فيقول إن الله ذكر كذا وجائز أن يكون مراده كذا وجائز أن يكون مراده كذا وكذا يقول ان كالتمثيلات أنه غالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف ومن التنازع الموجود ما يكون اللفظ فيه محتملا الامر هذا أيضا قد يقولون انه اختلاف ولكن اللفظ يعم اللفظ, اللفظ يعمل معنى محتملا للمعنى إما لكونهم استغت في اللفظ يعني هناك ألفاظ مشتركة يشترك فيها معنيان. تسمى الألفاظ المشتركة التي تصدق على عدة معاني كلفر العين تصدق على العين الذاصرة كقوله تعالى ما لم نجعل له عينين وتصدق على العين النازعة فقوله يفجرنا الأرعيونا وتصدق أيضا على العين الذي هو الجاسوس يقال بعث عينا يثنى هذا مشترك وكلف بكشوره في قوله تعالى فرق من كشوره وفسر بأن كشوره هو الرامي وفسر بأنه الأسد والحمر كأنها حمر مستمهرة قيل إنها الحمير الأهلية المستأنسة التي تركب وقيل إنها المتوحشة حمار الوحش الذي هو من الصيف وهذا هو الذي يليك بالرامي الرامي إذا رأتها تلك الحمر الرحية فإنها تفر, تفر منه وكذلك تفر من الأسد وكذر عسعس يراد به في قوله تعالى والليل, والليل إذا عسعس وصبحي إذا تنفس عسعس قيل إن عسعس يعني أقبل وقيل عسعس يعني أدبر يفسر الاقبال الذي ادباره ومن ذلك ايضا لفظ القروء في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثه قروء القرء يطلق على الطفر ويطلق على الحي كل منهما لغه فيطلق عليه أنه قرآن كما هي قول الأعشى ينبح رجلا لكهرة الغزو لما ضاع فيها من قروء نسائك يعني من أيام و وكام قول النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أكرائك يعني أيام حيضك يقول اما لكونه متواطئا في الاصل والتوافق هو معناه ان تكون اللفظه لها او المعنى له عده الفاظ يعبر به يعني المعنى الواحد قد يكون له عده اسماء كاسماء الاسد فإنها اسماء متواقئه الاسد والهزبر والليث سميت متواقه لانها كان العرب تواقعوا على تسميتها عدة اعذار اسماء لذا الاشتراك اشتراك اكثر من واحد في لفظ واحد ككالسوارى والتواطؤ كون اللغه الواحده كون المعنى الواحد يطلق عليه عده اسمى يقول لكن المراد به احد النوعين او احد الشيئين هذا المتوافق مثل بقوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان كاب قوسين أو أدنى من المراد بالذي جنى هتدلى وقيل إنه الملك جنا من النبي صلى الله عليه وسلم وتدلى كان كاب قوسين وقيل إن المراد به النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما أرج به انه جنى من ربه وانه كان قاب قوسين او أدنى والله محتمل يعني متواطئا ومثل الفجر في قوله تعالى ولفجر وليال عشر من الشرع والبشر قيل إن المراد به الفجر يعني الصلاه وقيل ان الفجر هو انفجار الصبح والليالي العشر قيل انها ليالي عشر رمضان وقيل عشر الحجه متواضعه يصلح كذا وكذا والشفع والوتر الشفع هو العدد الزوج والوتر هو العدد الحرب قيل إن المراد بها الصلوات منها شرعن ومنها وتر وقيل غير ذلك يقول مثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك فالأول إنما يكون لكون الآله نزلت مرتين فأريد بها هذا سارة وهذا تاره يعني قد يراد ان الايه نزل في مثل ثلاثه قروء نزلت القروء التي هي الابهار او القروء التي هي الحير وما يصبح ذلك وكذلك ان التدني والتدلي اما انه نزل مره اراد به النبي صلى الله عليه وسلم فمرتين راد به جبريل يمكن أن يكون هذا وهذا تقول ان لكون اللفو المشترك يجوز أجراد به مع مياه المشترك الذي يطلق على هذا وهذا كلفوة القلوء مشتركة ولفوة عسعسى ولفوة قسورة هذه مشتركة يراد أن يراد به معنية ولهذا يقول بعضهم إن المراد يقبال الليل وإجباره والليل إذا عسعت يعني أقبل وأجبر ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في, في الشريط التالي